بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والعشرون من التذكرة وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم خليل الله ثم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم النبيون والرسل عليهم السلام ثم يكسى المؤذنون وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر أزمتها من زمرد أخضر رحالها من الذهب ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى المحشر ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث الأسود وعلقمة وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاء ابنام ليك إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفيه فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يقول أكسوا خليلي فيؤتى بربطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتي بكسوتي ثم أوت بكسوتي فألبسها فأقوم يمينه قياما لا يقومه أحد غيري يغبطني فيه الأولون والآخر والآخرون وذكر الحديث في الحاشية واحد الخضر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اسنان ضعيف أبو نعيم في الحلية وقال غريب وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أساندهم كلهم عثمان وفي أساندهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف متابع وخروج البيهقي باسناده في كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عرات وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه السلام يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عيمين العرش ويؤتى فيه فأكسى حلة من من الجنة لا يقوم لها البشر ثم أوتى بكرسي فيطرح لي على ساق العرش وهذا نص بأن إبراهيم اول من يكسى ثم نبينا باخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطوبى ثم طوبى لمن كسي في ذلك الوقت من ثياب الجنة فإنه من لبسه فقد لبس جبه تقيه مكاره الحشر وعرقه وحروى الشمس وغير ذلك من فصل وتكلم العلماء في حكمة تقديم إبراهيم عليه السلام بالكسوة فروي أنه لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم عليه السلام فتعجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أيما يباس مصلى ففعل ما أمر به فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون, أن يكون الذين أو أن يكون الذين القوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابة على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله، وكان ما أصابه من ذلك في ذات الله عز وجل، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله سبحانه وتعالى دفع الله عنه شر النار في الدنيا والآخرة، وجزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع عنه العري يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهذا أحسنها والله سبحانه وتعالى أعلم وإذا بدأ في الكسوة بإبراهيم وثني بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اوتي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحلة لا يقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة اعيد من عند واذا بدا في الكسوه بابراهيم وثني بسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اوتي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحله لا يقوم لها البشر لينجبر التاخير بنفاسه الكسوه فيكون كانه كسي مع ابراهيم عليهما السلام قاله الحليمي وقوله تجدون على افواهكم الفدام الفدام صفات الكوز والإبريق قاله الليث قال أبو عبيد يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخادهم فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق قال سفيان وفدامهم أن يؤخذ على السنتهم وهذا مثل باب منه وبيان قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الجنة متابع الترمذي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أعيد الترمذي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تحشرون حفاتا عراتا غرلا فقالت امرأة أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال حديث حسن صحيح فصل قلت هذا الباب الذي قبله يدل على أن الناس يحشرون حفاة عرات غرلا أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده قال العلماء يحشر العبد غدا وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضوا يرد في القيامة عليه حتى الختان وقد عارض هذا الباب ما روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حضرته الوفاه دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها قال أبو عمر ابن عبد البر وقد احتج بهذا الحديث من قال إن الموتى يبعثون جملة على هيئاتهم وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد الذي أمر أن يزمل في ثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغير عليه شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالوا ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم والله سبحانه وتعالى أعلم قل ومما يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قول الحق عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فردا كما خلقناكم أول مرة وقوله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون ولأن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنيا وكل نفس يومئذ فإنما يقيها المكاره ما وجب لها بحسن عملها أو رحمة أو رحمة مبتدأة من الله سبحانه وتعالى عليها فأما الملابس فلا غنى فيها يومئذ إلا ما كان من لباس الجنة على ما تقدم في الباب قبل وذهب وذهب أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بالغوا في أكفان موتاكم فإن أمتي تحشر بأكفانها وسائر الأمم عراه ورواه أبو سفيان مسندا قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث لم أقف عليه والله سبحانه وتعالى أعلم بصحته وإن صح فيكون معناه فإن أمة الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا تتناقض الأخبار والله سبحانه وتعالى أعلم ولا يعارض هذا الباب ما تقدم أول الكتاب من أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم فإن ذلك يكون في البرزخ فإذا قاموا من قبورهم خرجوا عراتا ما عدا الشهداء والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح الترمذي في كتاب تفسير القرآن وقال حديث حسن صحيح اثنان صحيح أبو داود في كتاب الجنائز والحاكم وصححه ووافقه الذهبي متابع باب منه ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت عن عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمر الغفاري قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حتى أقف بين الحرمين فيأتي أهل المدينة ومكة غريب من حديث مالك تفرد به عبد الله بن إبراهيم عن ويقال لم يروه غير عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي البغدادي عن الغفاري وهو في الحاشية موضوع. تابع. باب قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سرع أين ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت و. إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت وفي أسماء يوم القيامة الترمذي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء فطرت وإذا السماء شقت قال هذا حديث حسن فصل قلت وإنما كانت هذه الصور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وقال إذا السماء انفطرت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام فتراها واهية منفطرة متشققة قوله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابها ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض وقيل إن الباء بمعنى عن أي تشقق عن سحاب أبيض ويقال انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم والعياذ بالله عز وجل وذلك إذا بطلت المياه ودرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتتشقق لما يريد الله عز وجل من نقض هذا العالم ورفعه وقد قيل إن السماء تتلون فتصفر ثم تحمر أو تحمر ثم تصفر كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة فإذا اشتد فإذا الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة قاله الحليمي قال عياد الله عز وجل من أهوال ذلك اليوم في الحاشية واحد موضوع تنزل العمال وفيه عبد الله بن إبراهيم وهو متهم بالوضع إثنان حسان الترمذي في كتاب تفسير القرآن وتابع وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما تكويرها ادخالها في العرش وقيل ذهاب ضوئها قاله الحسن وقتاده ورؤيا ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقال أبو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى وقال الربيع بن خيثم كورت رمي بها ومنه كورته فتكور أي سقط قلت وأصل التكوير الجمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لاتها وجمعها فهي تكور ثم يمحى ضوءها ثم يرمى بها والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله سبحانه وتعالى وإذا النجوم كدرت أي امتثرت قيل تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون وفي الخضر أمنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه انكدرت تغيرت وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصير معها نيرانا إذا ذهبت المياه وقوله وإذا الجبال سيرت وهو مثل قوله وتسير عيد وتسير الجبال سيرا أي تحول عن منزلة الحجارة أو تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا وتكون كالعهن وتكون هباء منبثة وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء وقيل إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم والعيات بالله عز وجل كما تصير السماء من حرها كالمهل قال الحليمي وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في احماء جهنم أثر في كل واحد من السماء والأرض ما ذكر قوله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت أي عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم والعشار الإبل الحوامل واحدها عشراء وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع وإنما خص العشارة بالذكر لأنها أعز ما يكون على العرب فأخبر أنها تعطل يوم القيامة ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا لوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت انفس أموالهم لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها ويحتمل تعطل العشار إبطال الله سبحانه وتعالى ويحتمل تعطل العشار ابطال الله سبحانه وتعالى املاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنيا وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلا وقيل العشار السحار يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر وقيل العشار الديار تعطل فلا تسكن وقيل الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع والقول الأول أشهر وعليه من الناس من الناس الأكثر وقوله سبحانه وتعالى وإذا الوحش حشرات جميعت والحشر الجمع وقد تقدم وقوله سبحانه وتعالى عيد وقوله سبحانه وتعالى وإذا الوحش حشرات أي جميعت والحشر الجمع وقد تقدم وقوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت أي أوقدت وصارت نارا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال قتاده غار ماؤها فذهب وقال الحسن والضحاك فاضت قال ابن أبي قال ابن أبي زمنين سجرت حقيقته ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا وهو مع قول الحسن ويقال إن الشمس تلف كما تلف أعيد إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار فمنها تحمى وتنقلب نارا قال الحليمي ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قوله فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرها لأن الشمس أعظم من الأرض مروات كثيرة فإذا كورت ألقيت في البحر فصارت نارا ازدادت امتلاء وقوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين وقال عكرمة المعنى تقرن بأجسادها أي ترد إليها وقيل يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان وقيل يقرن المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين ولايات بالله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت يعني بنات الجاهليه كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين إحداهما كانوا يقولون ان الملائكة بنات الله فألحق البنات به أو فألحق البنات به ما هو قولهم والله تعالى أعلم الثانية ما خافت الحاجة والإملاق وسؤال سؤال الموؤودة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب لما ضربت وما ذنبك أو لما طربت وما ذنبك وقال الحسن أراد الله سبحانه وتعالى أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأ وإذا المؤودة سألت واذا الموءوده سالت تعلق الجاريه أو تعلق الجاريه بابيها فتقول باي ذنب قتلتني وقيل بمعنى سئلت يسأل عنها كما قال ان العهد كان مسؤولا وقوله وإذا الصحف نشرات اي الحساب وسياتي وقوله وإذا السماء كشطت قيل معناه طويت كما قال الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعنى على يقال كشط السقف أي قلعته فكان المعنى قلعت فطويت والله سبحانه وتعالى أعلم والكشط والقشط سواء وهو القلع وقيل استجل كاتب كاتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل وقوله وإذا الجحيم سعرت أي اوقدت وقوله وإذا الجنة أزلفات قربت لأهلها وادنيت عالمت نفس ما أحضرت أي من عملها وهو مثل قوله سبحانه وتعالى عالمة نفس ما قدمت وأخرت ومثل قوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فهو يوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير ويوم الانكدار ويوم الانتثار ويوم التسير قال الله سبحانه وتعالى وتسير الجبال سيرا وأيضا وإذا الجبال سيرت ويوم التعطيل ويوم التسجير ويوم التفجير ويوم الكشط والطي ويوم المد لقوله سبحانه وتعالى وإذا الأرض مدت إلى غير ذلك من أسماء القيامة وهي الساعة الموعود أمرها ولعظمها أكثر الناس السؤال عنها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمع له خمسمائة اسم خمسمائة اسم وله نظائر فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله عز وجل سبحانه وتعالى سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها باوصاف كثيرة منها ما ذكرناه مما وقع في هذه السور الثلاث وقيل إن الله سبحانه وتعالى عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويوم الجمعة فيها زهراء مضيئة يعرفها الخلائق فيوم القيامة يوم يتضمن الأيام كلها فسمي بكل حال يوم فقيل يوم ينفخ في الصور ثم قيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إذن الآية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ثم قيل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فهذه حالة أخرى ثم قيل يومئذ تعرضون ثم قيل يومئذ يصدر الناس اشتاتا في هذه أحوال فقد يجري يوم القيامة بطوله على هذه الأحوال كل حال منها كاليوم المتجدد ولهذا كررت, كررت في قوله سبحانه وتعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين لأن ذلك اليوم وما بعده يوم واليوم العظيم متضمن لهذه الأيام فهو لله فهو لله يوم وللخلائق أيام فقد, فقد, فقد عرفت أيامهم في يومه وقد بطل الليل والنهار قاله الترمذي الحكيم ومما قيل في معنى ما ذكرناه من النظم قول بعضهم مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت أو تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طيس جل كتابه المنشور، وطيس جل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت، تبدي لنا يوم القصاص، تبدي لنا يوم القصاص تبدي يوم القصاص أموره وإذا الصحائف نشرت فتطايرت، وتهكت بعيد تهتكت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق